أعوذ الله ما الشيطان الرجيم تَبارَكَ الذي يَدِي لَهُ مُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير. محمد الله, محمد الله. الذي خلق الموت الحر <تصفيق> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أليكم أحسن عملا ليأذل لكم أيكم أحسن أعماله وعظم العزيز اللهم الله الذي خلق الطقسَ مَوْتَيْنَ انطباقا ما سرى في حلق الرحمن وارجع البطر هل <تصفيق> ثم ارجع البقره الترى من ثم جاء البقره كبهتين لي دي الى كبيرك وفي او هو الله الله الله اكبر ذلك الدنيا بمفوض والله والله الأكبر الدنيا بمصابير طيب طيب يا مولاي. القرآن من الأعلى ولقد ديننا الدنيا مَاقَضِيَ هَذَا الْعَلَمَ أَعُوذُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعْتَذِرُ بِمَا الله, الله, الله بارك الله فيك اللهم اللهم الله، الله. وللذين مكثوا يا سلام الله أَنَا الَّذِي لَا أَعْلَمَ مَا وَقِتَ الْمَصِيرِ إِذَا امید وَهِي تفار الله، الله، الله، من الظلم الله، الله، الله، لما القي ابي اتقود سالق قدنات به المني اتي فَإِنْ وَجَدْتَهُ أَلَمْ يَأْتِكَ النَّذِيرُ كَيْفَ يَفعلُ اللهُ عَظَمَ, عظم على <تصفيق> وللذين كفروا عذاب جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمُ الْأَثِيمِ بئت المصير إذا قلتوا فيها فمعوا لها تحيطا الله أتفر. الله, أتفر. الله, أتفر. الله أتفر. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْبَيَاضِ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْبَيَاضِ قُلْ لَمَّا كُنْتُ يَتِيتِي آخَذُ سَأَلَهُمْ أَذَنَ فَأَنَا نَظُوهُ كُلَّهُ إِنْ تِيَتِي أَفَوْجُ ذَآلَكُمْ وَلَسْتُ بِأَلَمْ تِفُمُ يصنع عليه لن اللهم اللهم اللهم قالوا زلي. تكرد التمحيط من, من الغض كل. قلت يتيح اتوجه دعا لهم ألم أنا على الجيل وما تخديش على المزيد يا مولانا. ما الله الله الله الله. قالوا بني بني أجيء أنا سکر ابن کانو الله. سبحانه من عازم ما يدعني سامح الله إنهم إلا في ظلال كثيرة ولا الله لا له كنا مسمع وأهنا عقل ما قلنا بي أصحاب السعير فاتركوا بذنبه مهی باری فا بذنبه فتحق لأفعاب الساید إِنَّ الَّذِينَ كَسَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَغَبْرَةٌ وَأَدَارٌ كَثِيرٌ ما هو الصلاة؟ قولكم أودع رضي بِنَزْوَالِ مِنْ ذَاتِ الصُّدُورِ قَالَا يَا أَيُّهَا الْمُنْشَأُ كُنْ إِنَّ الَّذينَ يُؤْمِنونَ رَبَّهُمْ وَبِاللَّهِ بِمَا أُطِرَتْ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَتِرَ الْقَوْلَ اذور الا يعلم من خلق فلا أعلم من خلص الله بالله من الذين <تصفيق> يخشون ربهم بالعيد لهم وأجر كثير وأفر او لکم اید ارو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 أويد ألوذ بي وأترق قولكم أويد هرذه إن هو لمذ ألا لا ممن خلقه ولا طيف الخبيث ما يسالك الله يا عزيز واللطيف فلا يعلم من خلق الله الله الله وهو اللطيف ألا لم من خلقه واللطيف القدير ألا لم من خلقه واللطيف القدير ألا مُلَرْبَدَنُوَلَ ما ما ما ما ما ما ما ما ما لكم يا لالكم لرب بدلوا لا والله انا لمن خلق وان نقيق هو الذي لكم ال إيمانك في جهادك للقيء وإلا الله أكبر. الله الله, الله الله الريق الله والحمد الله والحمد الله الله الله الله أكبر. يعلم من الله فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نسونا نذكر انك فما يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وال النصيّب الفظير والنّصيّب الفظير والنّصيّب الفظير والنّصيّب الفظير والنّصيّب باليك يا كل في والله نشوف اا من طول ما تكنا <تصفيق> اامنتم من في السماء <ألنت> من <دي السنة>. في <تصفيق> <ألنت> <ألنت> في يرسل بكم على الأرض فإذا يتدور إِنَّ يَا إِذَا دَكَّمَ أَرْضًا إِذَا يَكَادُ الرَّعْدُ أَن يَمُطَّنَ بِهِ الْوَرِقَ فَجَاءَ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 كمان فَقَدْ عَلِمُونَ كَيْفَ نَذِيرِي رَحْمَتُ الله وَلَقَدْ جَاءَ اللَّيْلُ كيف طال ما والله قد كل الذين من قدري لكن طال نكيري يلب ايرث القزم صاك فتيوا والقبض الله الله فَمَا إِلَّا يَمُنُّ اللهُ الله الله الله لا اله الا الله طير يامن يا رب طير ما سَتَأْتِي أَمَامَهُ كَيْفَ <تصفيق> ولقد كان بالذين من قبل انت كيف كان نسير آلم يا رب إلى طير يقولوا اذ لا ما يمكنك ان اري الله, الله الله الله الله الله الله الله الله, الله. الله كنه بكل كيء بصير لا يمتقهن إلا الرحمن الله أكبر ما ينتقون إلا رأءن الله الله الله الله شيء بسيط لا إله إلا الله الله, الله اكبر ولله الامر اولم ير إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ويقبض ويقبض لا يمتكبن إلا هو <تصفيق> لا يمتكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بطير لا إله وإلا الله والله أذكر لله الحمد مللا اروح ما منروح الا اذا الشمس كوت الله إلى الله عزيزة ممكن, عزيزة ممكن كل خاطر عندنا يعني من إذا الشمت كورت وإذا النجوم انكذت وإذا الجبال طيرت وإذا العتارات طلت وإذا النحوش أشرت وإذا النحوش سجرت وإذا النحوش وإلى الموعود السؤال فإلا الله الله أكبر ولله الحمد فيها <تصفيق> أن أقول وإذا النجوم انتدرت وإذا الغيرت وإذا العتارت تلت وإذا اللحوت أترت أترت أشرت وإذا البقار أترت أترت, أترت وإذا المقودة وإذا المقودة تعيلت بحينا بالكتلة <تصفيق> <تصفيق> انشئ انشئ ما لا كفاك حاجه اللهم ياخذني انا الذي ارج وقت عند الصندوق بتاع في عند الله هيقعد وقت الله هذا حلاوه قصيره الله لم يروا الى الطيب oh, okay. لم يروا الى الفير. لم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير توقظوا الطار لا تغري ألم يرد إلى غيره وقضم فاتقوا ربكم ما ينتقون إلا الرحمن كل <تصفيق> بكل وضي كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يا باره، باره، باره، باره، باره، باره، الله الله ليس عليك الله الله النجوم الجبال سيرت واذا العشاره اكتلت واذا الوقوش اشرت الله أكبر تدخل الله لا يا ما طيرت وإذا الندوم كذاب وإذا الجبال طيرت طيرت وإذا العتار طل و إذا اللؤلؤ طيرت طيرت وإذا البقر تجرت تجرت وجود وإذا نبض وإذا وإذا نبضت ويت في أيضا أبيك يا يا هذا يا سيد، هذا يا يا بسم الله النار... لا نبید هزاره حتیزن نبید <تصفيق> السماء وإذا الصحو نشج و إذا الضم أقشط الجحيم ضائر و الجنة الله حضرت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِكُمُ الْكَرِيمِ فَإِنْ تُبْدُوا مَا يُغْضِبُ